وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم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 قبل إنهم كانوا قوم فاسقين والسماء أبنينا بأيديه وإن لم يسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فَيَقْبُو إِلَى الله إِن لَكُم مِّن هُنَا ذِيرٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِن نِّلَكُم مِّن هُنَا ذِيرٌ مُّبِينٌ كذلك مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ